كَانَ الْأَمْفَالِقُ لِلْأَمْفَالُ لحوذات بينكم فاتقوا الله إنَّ المُب مِونَ الذيين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مغفرة ورزق كريم متك في الح ق دفَكمم مذؤ مين لَ يوجد في لون كفي الحقب دم طبيعه نكر من يسكون اين العوت وهم يوم وا ايليا يعيدكم الله ويرد باهب تيني اننا ننكم وتوندون ان غير ذات الشوكيت تكون لكم واجدي ت الله هو اي يحب كل حب قال بكلماتي ويقاضي اول ومن نصر إلا من the يقولوا وان نفس من نار دندل الله عزيز حكيم It On <laughs> ومن نصر إلا من عند الله إن الله ¡El río. قي في quvil laa kan borribu feu Kol آم One day فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا Amen! <laughs> al yeah. vo be son mpsir إن الله سميع عليم إن تستفتحوا فقد جاء and كالذين قالوا سمعنا وهم ما وادوا اثمهم لتعلا وهم ʾ ʾ ʾ ʾ wa annu inai tu shau